من المنسى وفصول من المعاناة مشردون ومهاجرون مشردون ومهاجرون ولاجعون ونازحون فروا من ويلات الحروب والصراعات والعمق والمواجهات هجروا دورهم وديارهم هربا من القصف والقتل والدمار. والمجازر المفجعة والجرائم المروعة التي يرتكبها خوانة الفجار في شام العزة والكرامة والإباء وفي غيرها من بلاد المسلمين حتى أضحوا يعيشون في العراق حتى أضحوا يعيشون في العراق لا مساكن تؤويهم. ولا دور تقيهم سوى فيام تمنزقها الريف وتقتلعها العواصف وتجرفها السيول يقاسون شدة الجوع وقسوة الشتاء وفقر المرض والفناء في زمن قاتم بالقسوة والعنف والرعب والبناء وعارفة الموت نسأل الله أيُفرج كربهم نسأل الله أيُفرج كربهم نسأل الله أيُفرج كربهم وأن يهلك عدوهم أيها المسلمون والنصرة لازمة مع القدرة والنصرة لازمة مع القدرة فكونوا أهل العون. لا العود والغضب والمواساة كونوا أهل البر والعطاء ولا تكونوا من أهل التفاوض والتقاعس والإبطاء كونوا من أهل الشفقة والصدق والإحسان ولا تكونوا ممن كره السفاه واستقبل النداء وأقم الرجاء بلدوهم وأعينهم. Wa'aghi'luo'uhum wa'agudu'uhum Wa'la tuslimu'uhum wa'la takhburuhum Fa'an Abi Hurayrata radiallahu alaihi Anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam Aqal Man nfes' al-muslimin kurba Min kurba الدunya Nfes Allah al-muslimin kurba Min kurba yawm al-qiyam Wa'an yassar' ala mu'asid Yassar' Allah alaihi bil dunya فَمَنْ سَتَرَى عَلَى رُسْلِهِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَرْلِ الْعَبْلِ مَا كَانَ الْعَبْلُ فِي عَرْلِ أَخِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُّ دَالُونَ وَعِذِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلُومًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كانَ اللَّهُ ف أو ناجئًا أو مشردًا بسكن أو كساء أو غطاء بسكن أو كساء أو غطاء أو, أو غذاء أو دواه أو ما يبتغي بذلك منه الله تعالى لا يرجو عرما زائلا ولا ضرما ذليويًا حائلا ولا أقسى قلبا ولا أكثر شحباً ممن يشبع وجاره جائع، وممن يبيت ما هو صمد واضح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المُبْتِنُ الذي يشبع وجاره جائع إلى جبل نفرجه الباتم وصفحه الذهبي، فيابن أنفق الأموال الكثيرة. يا من انفقتم اموالا كثيرا في اللهو والبذخ والسرف والفجور والطرب اتقوا الله عز وجل واحضروا حلول سخطه وتحبون عاقبته تذكروا ان اخوانكم يعانون الحصار تذكروا ان اخوانكم يعانون الحصار وينفوه المجتمع فَمِنْهُ مَوْعِنُهُ سُنَّتِهِمْ وَيُبْدُونَ الْمَالَ فِي مُؤَاسَاتِهِمْ حَتَّى تَزُولَ مِحَنَتُهُمْ وَتَنْكَشِفَ شِدَّتُهُمْ عَن آلِ سَيِّدِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصْدَقَ قُلْتُ في رَبِّكَ فَخَرَجَ الذِّكْرُ مِنِّي أقولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ Kebab tu perasan, من كبيرة. يا أيها الذين آمنوا الله ورحموا مع الصادقين أيها المسلمون إن الغطاء إن الغطاء وسقط القناع تحالفت الأفاعي. تحالفت الأفاعين وتمالأت الأعادين ولا يرجى من الحية الرطاء سلم ولا حل وقبيح المذهب نثل المشروع لا ماله ولا عه واما القاتل السقاء واما القاتل السقاء فسيلا معاقبه ظلمه وجزاء صنعه وما ربك بظافر عما يعمل الظالمون Wazat mulkmu, kasbahmu, dan dunia. Waculillahih turim, waculillahih turim. Wa amal amn shid fi tafil. Wassallu wassallimu ala khairi walaa. Kemuasalah ala salamulillah. Wassallahu alaihi lihaya'isha. Wassallu wassallimu ala nabi Allah sallam Muhammad. Allahu hamdulillahi lillah. Salam sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi wasallam. Rasulullah ala almaru alkamilu alik. Rasul ala sallallahu and then I'm going to والمنكومين والمشردين يا رب العالمين اللهم عليك بالقتلة المجرمين اللهم أهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا رب العالمين اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحفقهم بلالهم ومكن المجاهدين من لقابهم يا قبي يا عزيز يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المشردين في بورما كل اخواننا المشردين في بورما اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناس يا رب العالمين